يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أكم المؤمنات مهاجرات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 ولا يأتي ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصنك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.